يَهُدُّ مَا فِي فَوْقِ أَنبِيَجِم سَمَن مَن porém 江kuluna vi An velik وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ كُلُّ شَيْءٍ بِالْمُرَادِ لِيُزَكِّيَهُمْ وَلِيُرِيَهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ أَفَمَن Thank yeah. you. Oh,